رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله المعتقد الصحيح في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المعتقد الصحيح في اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليبين فيه معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم أقاربه عليه الصلاة والسلام أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأله يدخل فيهم مثلا عمه العباس العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وألوه الجهة هذه عندك أنت يا كاميونات نيسان كان كان كاميونات نيسان هي هي معطلة على واحد بشي يخرج كاميونة النصان يرجى من صاحبها يعني أن يحولها من مكانها طيب قلت يدخل في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مثل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وآله يعني آل العباس آل العباس ويدخل فيهم أيضا علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وآل علي أيضا ويدخل فيهم مثلا جعفر ابن عبد ابن أبي طالب أيضا جعفر ابن أبي طالب وهو أخ علي وآله أيضا ويدخل في ذلك مثلا عقيل عقيل ابن أبي طالب أخوهما أيضا يعني عقيل هو أخ لعلي وجعفر ويعني آل هؤلاء فكل هؤلاء يعني يعتبرون من آل النبي صلى الله عليه وسلم وممن يدخل أيضا في آل النبي صلى الله عليه وسلم بناته، بناتوا النبي صلى الله عليه وسلم كفاطمة وزينب وغيرهما وممن يدخل أيضا في النبي صلى الله عليه وسلم أزواجوا أزواجوا النبي صلى الله عليه وسلم من آله فهؤلاء كلهم داخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤلف يعني كما قلت يعني عقد هذا الباب هذا العنوان ليبين فيه معتقد أهل السنة والجماعة في هؤلاء الأهل طيب يقول المؤلف رحمه الله ومن عقائد أهل السنة والجماعة ومن عقائد أهل سنة والجماعة محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة فضلهم وشرفه، ومعرفة فضلهم وشرفه. إذن قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهم فضل ولهم شرف، فأهل السنة والجماعة يقرون بهذا الفضل وهذا الشرف لآلي بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة يكنون كل المحبة. والتقدير لآل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره كان أهل السنة والجماعة كان أهل السنة والجماعة في آل النبي صلى الله عليه وسلم وسطا بين الرافضة والنواصب بين الرافضة والمواصف الرافضة الذين عظموا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضه طبعا الرافضة لا يعظمون جميع الآل وإنما يعظمون البعض فقط فالرافضة يعظمون بعض آلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون فيهم أمورا مخالفة للشرع كالعثمة وغير ذلك إذن فالرافضة يعني فيهم غلو فيهم غلو في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حيث يعتقدون فيهم ماذا؟ العثمة ومنهم من يعتقد بأنه علي رضي الله عنه كان أفضل من أبي بكر وعمر بل منهم من يعتقد بأن عليا رضي الله عنه يعني كان الأحق بالخليفة أو بالخلاف من كل الصحابة رضي الله عنهم بل منهم والعياذ بالله من كان يعتقد بأن علي رضي الله عنه أحق بالرسالة من محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا بعض الرافضة والشيعة يعني بعض الرافضة والشيعة يعني إذا صلوا في نهاية صلاتهم يعني يضربون على أفخاذهم ويقولون خان الأمين خان الأمين والأمين هو جبريل أي أن جبريل يعني أمره الله تعالى بأن يوحى إلى علي فأوحى إلى محمد فيقولون خان الأمين فلا شك أن هذه المعتقدات كلها تعد غلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذن فأهل السنة والجماعة ليسوا كالرافضة الذين يغلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما أن أهل السنة والجماعة ليسوا كالنواصب كالنواصب والنواصب كانوا في الشام والنواصب سموا بذلك لأنهم نصبوا العداء لعلي رضي الله عنه وأهل أو لعلي وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الخلاف الذي جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أيضا وأرضاه إذن فهؤلاء النواصب يبغضون عليا ويبغضون أهل البيت إذا فأهل السنة والجماعة ليس كذلك أيضاً بل أهل السنة والجماعة كما قلت يكنون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كعلي وغيره كل الحب والتقدير والتعظيم ولكن تعظيم أهل السنة والجماعة لآل البيت لا يصل إلى غلو الشيعة والروافض الذين غلو في آل بيتي النبي عليه الصلاة والسلام إذا هذا هو باختصار يعني معتقد أهل سنة والجماعة في آل بيتي النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال المؤلف رحمه الله ومن عقائد أهل سنة والجماعة محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة فضلهم وشرفهم قال المؤلف عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم يوم غدير خم وغدير خم هذا يعني عبارة عن غدير والغدير هو يعني ألواد يعني الصغير وهذا الغدير يعني سمي بغدير خم قيل نسبة لرجل اسمه خم وقيل نسبة لشجر اسمها يعني يقال لها خم أيضا وهذا الغدير هو موضع بين مكة والمدينة هو موضع بين مكة والالمدينة وهذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يعني كانت حين رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع يعني لما رجع في حجة الوداع من مكة إلى المدينة وكانوا قد نزلوا هذا المكان قام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان خطيبا في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه إذا يقول المؤلف عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم حيث حمد الله حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد ألا أيها الناس ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي يا رسول ربي فأجيب وهو يشير بذلك إلى قرب أجله لأن هذا كان كما قلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجته التي حجها عليه صالة والسلام ثم قال عليه صالة والسلام وأنا تارك فيكم ثقلي أولهما كتاب الله أولهما كتاب الله إذن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أولا بكتاب الله جل وعلا قال فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به قال فحف على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي إذن أوصى ثانيا بأهل بيته عليه الصلاة والسلام وهم كما قلنا قربته عليه الصلاة والسلام وإنما يعني أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته لسبقهم, لسبقهم للإسلام ولحسن بلائهم أيضا في نصرة دين الله جل وعلا إذن قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ما معنى هذه العبارة؟ أي أذكركم بما أمر الله تبارك وتعالى به في حق أهل بيته من ماذا؟ من الاحترام والتقدير والإكرام ونحو ذلك. إذا قال اذكركم الله في أهل بيتي، اذكركم الله في أهل بيتي، اذكركم الله في أهل بيتي، أيكررها ثلاثا. قال المؤلف رحمه الله رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم. إذا هذا الحديث. مخرج في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه إذن الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في خطبته هذه أوصى عليه الصلاة والسلام بأهل بيته مما يدل على وجوب محبة أهل بيته النبي صلى الله عليه وسلم واحترامهم وتقديرهم وإكرامهم. قال المؤلف، قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، ولا ننكر أي معشر أهل السنة، ولا ننكر الوصاة، الوصاة أي الوصية، الوصية، ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم. فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا ولا سيما إذا كانوا متبعين لسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية وهذا الذي يعني ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أو ذكره ابن كثير رحمه الله يعني في الحقيقة يعني يعد شرطا في أهل البيت لموالاتهم ومحبتهم فأهل البيت ولا نحبهم إلا إذا كانوا مؤمنين متبعين لسنن النبي صلى الله عليه وسلم وأما لو كانوا كفارا ومشركين وخارجين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا محبة لهم فلا محبة لهم ولا كراما ولهذا يعني يوجد من هو من أعمان النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لا نحبه بل نبغضه لأنه مات على الكفر والشرك والعياذ بالله فها هو مثلا أبو طالب أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان ينافع عنه ويدفع عنه ومع ذلك أهل السنة والجماعة لا يوالونه ولا يحبونه لأنه مات على الكفر والعياذ بالله، وها هو أبو لهب أيضا من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا نحبه، آه، بل نعتقد أه؟ بأنه في نار جهنم، وفيه يعني نزلت يعني الصورة المعروف تبت يد أبي لهاب وتد، ف فهذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله يعني يعد شرطا. لمحبة أهل البيت وموالته أن يكونوا مؤمنين ومتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ابن كثير سيما إذا كانوا متبعين لسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجنية كما كان عليه سلفهم كما كان عليه سلفه كالعباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وبنيه وعلي أو علي بالخضب وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن أهل بيته صلى الله عليه وسلم أزواجه. إذا الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعدون من آل بيته عليه الصلاة والسلام من آل بيته عليه الصلاة والسلام وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم عددهن كم يا جماعة آه آه إحدى عشرة أزواجه عليه الصلاة والسلام إحدى عشرة وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع منهن يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ترك تسع زوجات وهن يعني نسميهن بأسمائهن عندنا أولا عائشة بنت أبي بكر الصديق أه وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما وعندنا أيضا حفصة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وعندنا أيضا ميمونة بنت الحارث الهلالية ميمونة بنت الحارث الهلالية خالد ابن عباس وعندنا أيضا جويرية بنت الحارث الخزاعية جويرية بنت الحارث الخزاعية وعندنا سودة Bintu Zemm'ah وعندنا أيضا أم حبيبة أم حبيبة واسمها رملة اسمها رملة Bintu أبي سفيان وعندنا أيضا أم سلمة أم سلمة واسمها هند abi أبي أمي وعندنا أيضا صفية Bintu Huyay عندنا أيضا صفية Bintu Huyay هذه صارت الآن الثامن أمي وعندنا زينب بنت جهش زينب بنت جهش إذن عائشة وحفصة وميمونة وجويرية وسودة وأم حبيبة وأم سلمة وصفية بنت حيي وزينب بنت جهش إذن هؤلاء تسعون توفي النبي صلى الله عليه وسلم آه آه قبلهن طبعا يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ الزوجة العاشرة هي خديجة بنت قويلد رضي الله عنها وأرضاه التي ذهب يعني بعض أهل العلم إلى أنها أفضل يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني فضالها كثير من أهل العلم على عائشة رضي الله عنها وأرضاه وخديجة طبعا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أو قبل البعثة ما، وتوفيت قبل الهجر والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يتزوج عليها بمرأة أخر حتى توفيت رضي الله عنها وأرضاه ثم عندنا أيضا الزوجة الحديثة عشر هي زينب بنت خزيمة زينب بنت خزيمة الملقبة بأم المساكين الملقبة بأم المساكين وهذه يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها يعني توفيت بعد ثمانية أشهر. من زوجها بالنبي صلى الله عليه وسلم فماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا فهؤلاء أو فهذه كلها يعني أزواج للنبي صلى الله عليه وسلم ونعتقد كما قال المؤلف بأنهن من أهل بيته عليه الصلاة والسلام من أهل بيته عليه الصلاة والسلام ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومن أهل بيته صلى الله عليه وسلم أزواجه قال تعالى في ثيقي مخاطبتهن وقرن في بيوتكن وهذه الآ الآية طبعا يعني نزلت في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إِذِ الْتَقَيْتُمْ فَلَا تَخْضَعُنَّ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ أَو قُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقُمْنَا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ وهذا هو الشهد ف فالله تعالى أنزل هذه الآيات في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ضمن هذه الآيات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إذن هذه الآية نص في أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته عليه الصلاة والسلام إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية من صورة الأحزاب هذه الآية نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هنا لأنهن سبب نزول الآية، فهذه الآيات نزلت في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. هل وسبب نزول الآية داخل فيه أولا واحدا؟ لأن العلماء متفقون على أن يعني صورة السبب صورة السبب قطعية الدخول في النص العام الذي نزل في ذلك السبب. إذا قال وسبب نزول الآية داخل فيه قولا واحدا أي من غير خلاف بين أهل العلم قال إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح وإبن كثير رحمه الله يعني يشير بكلامه هذا يعني إلى مسألة هل العبرة هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب يعني لو نزل أو ورد نص عام في سبب ما لو ورد نص عام في سبب ما هل العبارة بعموم اللفظ هل العبارة بعموم اللفظ فيكون يعني ذلك النص يعني شاملا لذلك السبب وما مثاله أيضا أم أن العبارة بخصوص السبب والصحيح طبعا عند علماء التفسير وعلماء أهل الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولهذا قال ابن كثير رحمه الله عن الثاني قال على الصحيح قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك فدخل في هذه الآية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دخل في هذه الآية أي في عمومها. لأن الله تعالى قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وعلي رضي الله عنه لا أنه من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام قال فدخل في هذه الآية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن, أي والحسن بن علي والحسين رضي الله عنهم أجمعين لحديث عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل والمرط كساء المرط كساء وقولها مرحل أي فيه تصاوير الرحال والرحل هو ما يجعل على ظهر البعير ما يجعل على ظهر البعير يعني تلك ال ذلك الكساب يعني فيه يعني نقوش نقوش لرحال ولهذا قالت مرق مرحل من شعر أسود قالت فجاء الحسن ابن علي فادخله يعني أدخله تحت ذلك الكساب ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فادخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال أي قرأ النبي عليه الصلاة والسلام إنما يريد الله ليذهب عنكم الرئيس أهل البيت ويطهيركم تطهيرا قال المؤلف رواه مسلم, رواه مسلم وبهذا يعني يكون كلام المؤلف رحمه الله مما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في أهل البيت قد انتهى والقضاء قال المؤلف بعد ذلك نأخذ أيضا عنوانا آخر قال المؤلف بعد ذلك المعتقد الصحيح في كرامات الأولياء المعتقد الصحيح في كرامات الأولياء قال المؤلف رحمه الله ويعتقد أهل السنة والجماعة ما تواترت به نصوص من وقوع كرامات الله تعالى لأوليائه طيب نقرأ ثم نشرح قال والولي عندهم يعني عند أهل السنة من فعل المأمورات الشرعية واجتنب ما جاءت الشريعة بالنهي عنه قال تعالى عن الأولياء ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قال ففي الإيمان والتقوى تكون الولاية من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً هذا هو تعرف الولي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فاشترط الله تبارك وتعالى لنيل هذه الولاية الإيمان وتقوى الله تبارك وتعالى الإيمان وتقوى الله وتقوى الله تعالى تكون كما قال المؤلف بفعل المأمورات وترك المنهيات هذا هو تعريف الولي لا كما يظن بعض الناس ولهذا كما يقول يعني بعض مشايخنا يقول لو ذهبت إلى أي قرية أو بلدة أه؟ وقلت لهم دلوني على ولي هذه القرية والبلدة لا أخذوك مباشرة إلى قبر من القبور لا أخذوك مباشرة إلى قبر من القبور وقالوا لك هذا هو يعني ولي هذه القرية هذا هو ولي هذه القرية، إذا ف يعني هؤلاء على غفرة عظيمة من تعريف ماذا الولي في دين الله، فالولي في دين الله تبارك وتعالى هو كل مؤمن، كل مؤمن تقي، فمن حقق الإيمان بالله تبارك وتعالى وكان تقيا لله تبارك وتعالى فهو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى وهذا الولي هو الذي من الممكن أن يجري الله تبارك وتعالى عليه أو على يديه كرامة من الكرامات كرامة من الكرامات طيب, طيب نواصل كلام المؤلف قال المؤلف والكرامة أمر خارق للعادة الكرامة أمر خارق للعادة يعني يأتي على غير المعتاد يأتي على غير المعتاد قال والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه طيب لماذا يجري على يديه هذه الكرامة قال نعونة له معونة له على أمر ديني أو دنيوي على أمر ديني أو دنيوي إذا هذا هو تعريف الكرامة إذا هذا هو تعريف الكرامة إذن الكرامة الكرام هو أمر خارق للعادة يعني على غير العادة يجريه الله تبارك وتعالى على يد أو على يد ولي من أوليائه على يد ولي من أولي إذن هذا هو تعريف الكرامة كما في كلام المؤلف رحمه الله وسبق أيضا تعريف الولي في كلام المؤلف رحمه الله والذي أخذه من قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون إذا فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الكرامات أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الكرامات التي يجريها الله تبارك وتعالى على يد ولي من أوليائه سبحانه وتعالى والناس في الكرامات على ثلاثة أقسام الناس في الكرامات على ثلاثة أقسام فمنهم وهو القسم الأول من ينكر هذه الكرامات منهم من ينكر هذه الكرامات فيقول الكرامة لا حقيقة له وهذا القول هو مذهب المعتزلة المعتزلة لا يؤمنون بالكرامات وهو مذهب أيضا ابن حزم كما حكاه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهؤلاء الذين أنكروا الكرامات سبب إنكارهم لذلك يقولون لو لو أثبتنا الكرامة لو أثبتنا الكرامة لانتبسطت ولختلطت هذه الكرامة بماذا بالمعجزة وحينئذ لن نفرق بين نبي وولي قالوا لأن المعجزة هي الأمر الخارق للعاد التي يجريها الله تبارك وتعالى على أيدي أنبيائه ورسله إذا قالوا لو أثبتنا الكرامات للأولياء لاختلطت ولالتبست هذه الكرامات بماذا؟ بالمعجزات. وحين إذن سيتبش الأولياء بالأنبия. إذا هذا هو القسم الأول من أقسام الناس في الكرامات. من لا يؤمن بالكرامات بالكلية؟ القسم الثاني من أقسام الناس هم الذين يثبتون هذه الكرامات، ولكنهم لا يفرقون بين كرامة وبين شعوذة. فكل شيء خارق للعادة يلحقونه بماذا؟ بالكرامة. كل شيء خارق للعادة يلحقونه بالكرامة. فلا يفرقون. بين كرامة الأولياء وبين الأمور الشيطانية الأمور الشيطانية التي تكون على أيدي المشعوذين والسحرى ونحوه فعندهم كل خارق يعد ماذا كرامة وهذا القسم يعني مناقب للقسم الأول فالقسم الأول ينكر كل كرامة وأما القسم الثاني فكل خالق يعتبره ماذا؟ كراما إذا هذان قسمان أما القسم الثالث وهم أهل السنة والجماعة فإنهم أولا يعتقدون بكرامات الأولياء ويؤمنون بها فهم ليسوا كالمعتزلة الذين ينكرون هذه الكرامات بل أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الكرامات ويعتقدون بها وأعظم دليل أعظم دليل يدل على وجود هذه الكرامات هو وقوعها كما سيأتي يعني هناك كرامات كثيرة ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى وذكرت في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام والشيء الواقع يعني لا يمكن جحوده وإنكاره، فوقوعه أعظم دليل وشاهد على أنه ماذا حق، وإذا كان حقا فلابد من الإيمان به واعتقاده. إذا فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء، ولكن مع ذلك لا يعتقدون بأن كل شيء خارق للعادة فهو ماذا كرامة لا. فهناك كرمات للأولياء يجريها الله تبارك وتعالى على أيدي أوليائه وأصفيائه وهناك أمور شيطانية تجري على أيدي السحرة والمشعوذين ونحوهم وهؤلاء أو أو هذه يعني تسمى عندنا شعوذة تسمى عندنا شعوذة ولا يسميها أهل السنة والجماعة كرام لا يسميها أهل السنة والجماعة كرام إذا هذا هو يعني مختصر يعني معتقد أهل السنة والجماعة في الكرامات إذا فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء والولي كما قلت هو من كان مؤمنا تقيا الولي من كان مؤمنا تقيا كان لله تعالى وليا والكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي تأمل إلى هذا القيد في تعريف الكرام يجريه الله على يد ولي من أولياء وأما ما يجري على أيدي الصحر والكهنة ونحوهم هذا لا يسمى كرام هذا لا يسمى كرامة كما يعني سننبه على ذلك فيما بعد أيضاً. طيب إذا قال المؤلف والكرامة أمر خارق للعدل يجريه له تعالى على يد ولي من أوليائه مغولة له على أمر ديني أو دنيوي لكن يعني هذه الكرامة لكن وهذا وهذه الجملة هذه الجملة فيها رد على الأشاعرة كما سيد قال لكن لا تصل كرامة الولي إلى مثل معجزات الأنبياء والمرسلين ولكن يعني عند أهل السنة لا تصل كرامة الولي إلى مثل معجزات الأنبياء والمرسلين الأشاعر يؤمنون بكرامات الأولية الأشاعر كأهل سنة يؤمنون بكرامات الأولياء ولكن يقولون ما جاز ما جاز معجزة لنبي جاز كرامة لولي يعني كل ما جاز معجزة لنبي جاز كرامة لولي وهذا باطل فنقول مثلا نزول القرآن يعني معجزة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن يكون كرامة لولي أبدا؟ وهكذا المعجزات الكثيرة التي قتياها الأنبياء والمرسلون لا يمكن أن تكون كرامات لأولياء. فلا يمكن مثلا لولي أن يكرم بأن يعرج به إلى السماوات العليا أن يكون له لصراخ ومعراج كما حصل لمحمد عليه الصلاة والسلام. وأما عند الأشاعر يجوز ذلك يعني يجوز أن يعرج بولي من الأولياء إلى السماوات العلاء ولا يمكن أيضاً أن يكرم ولي من من الأولياء بأن ينفرق له ماذا؟ البحر كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام هذا لا يمكن أن يكون ماذا؟ كرامة إذن يعني أهل السنة والجماعة يعني ينكرون هذا الشيء ولهذا قال المؤلف لكن لا تصل كرامة الولي إلى مثل معجزات الأنبياء والمرسلين بينما عند الأشاعرة كما قلنا كل ما جاز أن يكون معجزة جاز أن يكون كرامة وهذا يعني أمر يعني باطل بلا شك ولذلك يعني أهل العلم ك الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني رد هذا الأمر ومن أراد أن يتوسع في ذلك عليه بكتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل حتى بعض الأشاعرة يعني رد هذا المعنى كالسُبْكِ رحمه الله كالسُبْكِ رحمه الله يعني أنكر يعني هذه القاعدة التي يقعدها الأشاعرة كل ما جزء أن يكون آه معجزة جزء أن يكون ماذا؟ كرام فهذه القاعدة لا أسس لها من الصحة كما سبق قال المؤلف بعد ذلك ومن كرامات الله لأوليائه إذا نحن قلنا أكبر دليل على وجود الكرامات هو ماذا؟ وقوعها أكبر دليل على وجود ما يسمى بالكرامات هو ماذا؟ وقوعها فالمؤلف رحمه الله يعني ذكر أنفلة لكرامات وقعت وهذه الكرامات منها ما ذكر في كتاب الله تعالى ومنها ما ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف ومن كرامات الله لأوليائه قصة أصحاب الكهف قصة أصحاب الكهف التي ذكرها الله تعالى في سورة الكهف يعني قصة يعني شباب وفتية آمنوا بالله تبارك وتعالى بين قوم مخالفين بين قوم مخالفين ولما يعني خافوا من أذا قومهم يعني هربوا يعني هربوا بأنفسهم وبدينهم فدخلوا ماذا يعني غارا وكهفا فناموا فيه يعني مدة طويلة جدا كما جاء في صورة الكهف أنهم يعني لبثوا في كهفهم يعني ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة يعني ثلاثمائة سنة وتسع سنوات وهم نائمون في هذا الكهف وهم نائمون في هذا الكهف كل هذه المدة الطويل من غير أكل ولا شرب ومع ذلك يعني حافظهم الله تبارك وتعالى ولم يعني تتضرر يعني أجسامهم وأجسادهم بل يعني مكث معهم وبقي معهم حتى كلبه حتى يعني كلبه كما جاء في القس إذا فمكث هؤلاء في ذلك الكهف وهم نائمون تلك المدة الطويلة هذه كرامة لهؤلاء بلا شك هذه كرامة لهؤلاء بلا شك لأن هذا الأمر خارق للعاد يعني هل يتصور أن يبقى إنسان يعني هذه المدة الطويلة كلها من غير أكل ولا شرب ولا غير ذلك ومع ذلك يعني يبقى يعني محفوظة يعني هذا أمر خارق للعادة جارى لهؤلاء الفتية وهو يعني كرامة لهم. طيب هذا المؤلف قصة مريم رضي الله عنها قصة مريم رضي الله عنها يعني مريم ابنة عمران عندما جاءها المخاض إلى جذع النخلة. فأمرها الله أن تهز بجدعها لتتساقط عليها رطة جنيا. إذاً قصة مريم قصة مريم في القرآن الكريم يعني فيها عدة كرامات فيها عدة كرامات منها أنها حملت أنها حملت من غير ماذا من غير زوج. حملت بعيسى عليه الصلاة والسلام من غير زوجه. ولهذا عيسى ينسب إلى أم فقط. عيسى بن مريم. ليس له أب ليس له أب. وهذه كرامة لأم. هذه كرامة لأم. ومعجزة لعيس. هذه معجزة لعيسى وكرامة لأم. ولهذا يعني جاء في قصة يعني مريم في سورة مريم أنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا لأنها لم تكن متزوج ولما حملت بهذا الولد يعني خافت يعني من فضيحة قومها يعني خافت من الفضيحة ولهذا تمنت ماذا يعني الموت وأن يكون خبرها يعني منسيا فهذه كما قلنا يعني كرامة من كرامات هذه المرض أيضا يعني لما يعني جاءها المخاض الطلق يعني كانت في مكان ليس فيه لا شراب ولا طعام لا شراب ولا طعام فأمرها الله تبارك وتعالى بأن تهز جذع نخلة وجذع النخلة عادة إذا حركته هل يتحرك هل يعقد؟ أن تحرك مرأة ضعيف يعني في مخار أن تحرك جذع نخلة عظيمة لا يمكن إذن هذا أمر خارق للعاد أمر خارق للعاد وهو كرم لهذه المرأة وخجر الله تبارك وتعالى لهذه المرأة في ذلك المكان يعني نهرا, نهرا ولهذا يعني جاء في قوله تعالى فنداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا والسري هو نهر فجره الله تبارك وتعالى لها لتشرب ولهذا قيل لها فكلي والشراب وقر عين إذن فهذا الطعام وهذا الشراب الذي يعني أعطيته هذه المرأة يعني في ذلك الموضع كل ذلك يعد من كرامات هذه المرأة وأيضا ما ذكره المؤلف هنا حيث قال ورزق الله لها رضي الله عنها بوجود فكهة الشتاء عندها في الصيف وفكهة الصيف في الشتاء كلما دخل عليها زكريا وزكريا نبي النبي المعروف وكان هو كافل هذه المرأة وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إذن فهذا الطعام أيضا الذي يعني كانت ترزقه يعني هذه المرأة وهي في محرابها في مكان عبادتها لله تبارك وتعالى من غير كد ولا عنها أيضا هذا يعد من كرامات هذه المرأة على المؤلف وقصة أاصف كتب سليمان وقصة أاصف كتب سليمان يشير إلى قصة يعني سليمان التي وردت في صورة النمل وذلك في إحضار عرش بلقيس ملكة سبا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتيني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب يقول ابن عباس الذي عنده علم من الكتاب هو هذا الشخص أصح وكان كاتبا لسليمان عليه الصلاة والسلام وذكروا في التفسير أن هذا الرجل يعني كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل الله تبارك وتعالى به أعطى وإذا دعى به أجاب فدع الله تعالى بهذا الاسم الأعظم فأحرار الله تبارك وتعالى يعني عرش تلك الملكة لسيدنا سليمان في يعني رمشة عين قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك والطرف يعني هذا الذي يعني فوق العين يعني قبل أن يرتد ويتحرج هذا الطرق وعده بأنه سيؤذر له يعني عرش تلك الملكة وهذا يعد أيضا كرامة هذا يعد كرامة لذلك الرجل الذي تمكن من إحضار يعني ذلك العرش في تلك المدة اليسيرة واليسيرة جدا قال المؤلف وقصة الرجل الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه وقصة هذا الرجل مذكورة في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها يعني هذا رجل مر على قرية وهي يعني مهدمة مهجورة لا أحد فيه فيعني قال أن يحيي هذه الله بعد موته يعني استبعد أن يقدر الله تبارك وتعالى على يعني إحياء يعني الأموات يعني هذه القرية أن يحيي هذه الله بعد موته قال تعالى فأماته الله مئة عام ثم بعثه أمته الله تبارك وتعالى مئة سنة ثم أحياه الله تبارك وتعالى وهذا الرجل كان معه طعامه وشرابه وكان معه أيضاً حمار الطعام والشراب لم يصبه شيء. مع أن العادة يعني الطعام يفسد بسرعة ومع ذلك يعني مع طول المدة التي بقي فيها ذلك الطعام آه كما قال تعالى لم يتسن يعني لم يفسد هذا الطعام مما يدل على عظيم قدرة الله فبرك وتعالى وأما حماره فبعد أن أمته الله تبارك وتعالى وصار ماذا؟ عظاما صار عظاماً آ الله تبارك وتعالى يعني عظيمة قدرته وكيف أن الله تبارك وتعالى يعني جاء جمع يعني عظام يعني ذلك الحمار ثم كسه الله تبارك وتعالى باللحم ثم نفخ الله تبارك وتعالى يعني روحا يعني في ذلك الحيوان فأراه الله تبارك وتعالى كيف أن الله جل وعلا قادر على إحياء ماذا الموت إذا فهذا الذي حصل يعني لهذا الرجل يعني أمر يعني خارق لل وهذا هو يعني سبب ذكر المؤلف يعني لذلك في يعني هذا السياق ثم قال قال المؤلف ورحمه الله وهو يذكر كرامة أخرى قال وقصة جوريج الراهب قصة جوريج الراهب وقصة جوريج الراهب يعني ثابتة في الصحيحين البخاري ومسلم ومختصر يعني هذه القصة أن هذا الرجل يعني كان رجلا صالحا ومن عبادي يعني من كبار عباد بني إسرائيل فكان فكان يعني كثير العبادة والصلات لله تبارك وتعالى ونحو ذلك، وذات يوم يعني بينما هو يصلي بينما هو يصلي يعني نادته أمه يا جورج يا جورج فسمعها تنادي، فيعني تحيّر يعني هل يستجيب لأمه ويترك صلاته أم أنه يعني يحمل ما هو في فيه من عبادة وصلاة يعني تحيّر وتتردد. وفي النهاية يعني اختار أن يتم ماذا عبادته وصلاته ويترك الاستجابة لنداء أمه. فيعني أمه يعني لما نادته ولم يستجب لها يعني غضبت عليه ودعت عليه فقالت في دعائها اللهم لا تمته حتى تريه وجوها الممسات أي النساء الفاجرات اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المميسات ذات يوم يعني جاءت يعني إمرأة يعني فاجرة فعرضت نفسها على جريج فرفض طبعا لأنه كان رجلا صالحا عابد فماذا فعلت تلك المرأة يعني عرضت نفسها أيضا على راعي غنم عرضت نفسها على راع غنم ففجر بها وحملت منه ولدا فلما وضعت ذلك الولد سألوها يعني سألها قومها من هو يعني صاحب هذا الولد يعني من الذي زان بها فقالت لهم هو جورج يعني جورج هو من زان بي فذهب قوم تلك المرأة إلى يعني جوريج ف يعني هدموا يعني صومعة والمكان الذي يتعبد فيه فماذا فعل يعني جورج يعني توضأ وصلى ثم ذهب إلى ذلك يعني الطفل الصبي الذي يعني للتو يعني خرج من بطن أمه فسأله سؤال فقال له من أبوك قال الراعي قال الراعي وحينها عرفوا ماذا براءة جريج وهذه كرامة يعني لهذا يعني الرجل العابد والزائد. طيب إذا قال وقصة جورج الراهب وقصة النفر الثلاثة من بني إسرائيل الذين آوا إلى غار فانطبقت عليهم الصخر وهي قصة معروفة يعني ذكرناها قريبا في إحدى الخطب بهذا المسجد. قال إلى غير ذلك. مما هو مشتهر عند أهل العلم ثابت بالقرآن أو بسنة الصحيحة أو بما صح عن السلف ومن جاء بعدهم إذا كل هذه الحكايات الثابتة إما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا هي أعظم دليل وشاهد على وجود هذه الكرامات ووجوب ووجوب الإيمان بها. قال المؤلف والكرامة موجودة في هذه الأمة إلى قيام الساعة. إذن الكرامة كما وجدت في الأمم السابقة فهي موجودة أيضاً في هذه الأمة ولهذا الصحابة رضي الله عنهم الكثير منهم يعني جرت على يديه كرامات. ولهذا من الكرامات مثلا ما جاء في القصة عمر رضي الله عنه يعني لما يعني بعث جيشا إلى يعني مكان بعيد ثم يعني بينما هو يخطب يعني خطبة الجمعة بالمدينة إذا به في أثناء الخطبة يقول يسارية الجبل وسارية كان يعني قائد ذلك الجيش فجعل عمر يعني يناديه وسارية وهو في مكان وعين سمع يعني نداء عمر ويعني هرب يعني بجيشه إلى ذلك الجبل فنصرهم الله تعالى على ال الأعداء أن الكرامات يعني موجودة في هذه الأمة المهمدية وستبقى موجودة إلى قيام الساعة طيب قال المؤلف لأن سببها الولاء لأن الكرمات تكون للأولياء والأولياء موجودون إلى قيام الساعة هذا هو المقصود قال لأن سببها الولاية والولاية موجودة إلى قيام الساعة ثم قال المؤلف وهذا تنبيه مهم جدا قال ومن جاء بخارق من خوارق العادات لم يكن ذلك مزكيا له إذن الخوارق قد يحصل على أيدي غير الأولياء ولهذا كم مثلا من مشعوذ وساحر قد تراه مثلا يمشي على الماء أو تراه مثلا يطير في الهواء والذي يطير به طبعا هو جنيه الذي يمشيه على الماء هو شيطانه وترى مثلا يعني بعض المشعوذين والسحر يعني يطعن نفسه بماذا بسيف وبسكين ومع ذلك لا يضر. وبعضهم قد يأكل ماذا الله ولا تضرب فيعني حصول خارق من الخوارق على يد شخص من الأشخاص هذا لا يزكيه ولهذا يقول المؤلف ومن جاء بخارق من خوارق العادات لم يكن ذلك مزكيا له دالا على ولايته دالا على ولايته طيب كيف قال حتى يعرض عمده كله على الكتاب والسنة فيعرض بالموافقة لهما واتباعهما ظاهرا وظاطنا إذن إذا رأينا رجلا صدر منه خارق من خوارق العادة خارق من الخوارق فهل نحكم بصلاحه وولايته أم لا؟ الجواب لابد أن ننظر في عمل هذا الرجل وسيرته فإن رأيناه مؤمنا تقيا علمنا حينئذ أن الذي صدر منه يعد كرامة من كرامات الأولياء وأما إن نظرنا في سيرة هذا الرجل فوجدناه فاجرا وفاسقا والعياذ بالله يتعاطى السحر والكهانة المحرمة في شرع الله وقد يكون ذلك للصلاة والعياذ بالله إلى أجل ذلك من الأمور الدل على فسقه وفجوره فحينئذ نقول هذه أو هذا الخارق الذي صدر منه يعد من الشعوذات التي يعني تجري على أيدي هؤلاء والتي تعينهم عليها شياطينهم تعينهم عليها شياطين إذا لابد أن نفرق بين الكرامة والشعوذة وهذا التفريق يكون بالنظر إلى حال من صدر منه هذا الخارق فإن كان من المؤمنين الأتقياء الموحدين لله تبارك وتعالى المحافظين على حدود الله تبارك وتعالى الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات فحينئذ نقول هذه كرامة ولي وأما إن صدرت من شخص كافر بالله أو فاسق أو فاجر أو ذلك لصلات إلى غير ذلك يعني من الأمور فإننا نستدل بمثل هذه الأشياء على أن هذا الذي صدر من هذا الشخص لا يعد كرامة بل هو من قبيل الشعوذات. التي تعينهم عليها الشياطين قال المؤلف بعد ذلك ومن فضائل الأولياء ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قال من عاد لي وليا من عاد من المعادات من عاد لولي فقد آذنته بالحرب وهذا الحديث طبعاً معروف خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة وهو كما يقول المهلف يعني يدل على يعني فضل الأولياء وأن الله تبارك وتعالى يعني يحبهم ويعني يحفظهم ولهذا كما قلنا يجري على أيديهم يعني في بعض الأحيان يعني بعض الكرامات ليعينهم الله تبارك وتعالى بتلك الكرامات على أمر شرعي ديني أو على أمر دنيوي فهذا يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بكرامات الأولياء يعني فتن فقط أن أنبه على الشبهة التي يثيرها المعتزلة المعتزلة يقولون لا نثبت الكرامات لأننا لو أثبتناها لاختلطت ماذا الكرامات بالمعجزات فكيف الرد على ذلك نقول الكرامة إنما يجريها الله تبارك وتعالى على يدي ولي من الأولياء صلّى الله والولي هل يمكن أن يدعي النبوة والرسالة طبعا لو ادعاه لا صار من أفجع الناس لو ادعاها لا صار من أكذب الناس وأفجري إذا ف يعني هذا هو الفرق بين المعجزة والكارما فالمعجزة يجريها الله تبارك وتعالى على يد نبي من الأنبياء يقول أنا نبي بعثني الله وأرسلني أرسلني الله تعالى و يعني يأتي بالمعجزات والبراهين والأدلة التي تدل على ماذا؟ على صدق نبوته ورسالته وأما الكرامة فإنها تصدر على يد رجل صالح وولي من أوليات الله تبارك وتعالى والولي والرجل الصالح لا يمكن أن يدعي النبوة كاذبا إذن هذا هو يعني الفرق بين المعجزة والخامة، والله تعالى أعلى. أود فقط أيضاً يعني في نهاية هذا المجلس أن أجيب على سؤال يتعلق بمبحث الصحابة رضي الله عنه يتعلق بمبحث الصحابة رضي الله عنه. فكثير كثير من الال يعني يسأل عن حكم السب لصحابة رضي الله عنهم هل يعد كافرا أم لا من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يعد كافرا أم لا فا على هذا السؤال يعني أقرأ عليكم شيئا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله والذي ذكره في بيان حكم الساب للصحابة رضي الله عنهم وهذا الكلام ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في آخر كتابه أصار المسلول على شاتم الرسول يعني تجدون هذا الكلام في آخر كتابه يقول شيخ الإسلام رحمه الله وأما من سبهم وأما من سبهم يعني من سب الصحابة لا يقدع في عدالتهم ولا في دينهم يعني سبا يعني ليس فيه قدر في عدالة الصحابة أو في دينهم وإيمانهم مثل وصف بعضهم بالبخ يعني قد يعني يطعن الشخص في الصحابة أو في بعض الصحابة رضي الله عنهم فيصفهم ببعض الأوصاف التي تنافي ماذا يعني الكمال الخلق ومكارم الخلق ونحو ذلك قال مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعذير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك إذن يعني من قده في الصحابة طاعنا في يعني عدم مثلاً يعني اتهمهم بقلة العلم أو بقلة يعني الزهد ونحو ذلك مما يعني لا يقده يعني في إيمانهم ودينهم ونحو ذلك فيقول شيخ الإسلام رحمه الله فمثل هذا يعني لا يحكم بماذا بكفره بمجرد ذلك وإنما يستحق ماذا التأديب والتعزيز قال شيخ الإسلام وأما من لعن وقبح مطلقا يعني بعض الناس يعني يقدح في الصحابة دون أن يذكر يعني تفصيل ذلك وسبب ذلك يلعن مثلا الصحابة هكذا لعنة مطلقة أو يقبحهم تقبيحا مطلقا من غير أن يذكر الأسباب التي دفعته لذلك وتفاصيل ذلك قال فهذا محل الخلاف فيهم يعني يوجد فيهم خلاف بين أهل العلم لتردد الأمر بين نعن الغيظ يعني هل نعنهم لكونه يعني مغتاض عليهم أو نعن الاعتقاد لكونهم أو لكونه مثلا يعتقدوا يعني كفرهم وردتهم وغير ذلك فهذا الذي يسب سبا مطلقا دون أن يفصل في ذلك ويذكر الدوافع الذي دفعته لذلك فإن العلماء مختلفون فيه هل يكفر بذلك أم لا قال شيخ الإسلام وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم أي أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا إذن من اتهمهم بأنهم يعني صاروا كفارا وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين فإن مضمون هذه المقالة أن نقالة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابق هذه الأمة هم شرارها قال وكفر هذا مما يعلم بالاضرار من دين الإسلام ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زندير يعني كافر منافق وبالجملة فمن أصناف السابة يعني من أصناف من يسب الصحابة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره كهؤلاء ومنهم من لا يحكم بكفره كالقسم الأول ومنهم من تردد فيه إذن هذا هو يعني تفصيل حكم من يسب الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم أكتفي يعني بهذا البيان والتفصيل والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه طبعا الأسئلة المتعلقة يعني بالكرامات يعني إن كان يعني هناك يعني سؤال مهم يعني نجيب عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.